الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقول معاشر المؤمنين لمن يقتل مجاهدا في سبيل الله بأنهم أموات بل هم أحياء حياة خاصة برزخيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواحهم في حواصل جوف طير خضر تعلق بأنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالجنة ولكنكم لا تشعرون بهذه الحياة الخاصة يؤخذ من هذه الآية إثبات نعيم القبر فهؤلاء في قبورهم وأرواحهم تتنعم في الجنة فالقبر يكون فيه من النعيم لأهل الإيمان ويكون فيه من العذاب لأهل الكفر وقد يعذب فيه بعض المؤمنين بذنوبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة فهؤلاء كانوا من المسلمين وحديثوا البراء الطويل رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصف ذلك المقصود أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون موضعا للعذاب ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات هنا جاء بالخبر مباشرة ولا فتقدير الكلام ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم اموات ولكن لما كان المعني هو يعني المعتنى به هو الخبر جاء به مباشره فاوجز وحذف المبتدا لان المهم في هذه الجمله هو الخبر ما كانوا يتصورون انهم احياء فقالوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموت ثم أيضا هذه الآية تدل على عناية الله تبارك وتعالى بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله فإن معية الله تبارك وتعالى لهم لا تنافي أن يتخذ منهم شهداء بل إن ذلك من ثمرات معيته لهم فإن من حصلت له هذه الشهادة حصلت له السعادة الأبدية وحصل له الفلاح الكامل ويؤخذ من هذه الآية ان هؤلاء حينما تركوا حينما بذلوا مهجهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى عوضهم الله عز وجل بحياه أكمل حيث جعل أرواحهم بهذه المثابه بل أحياء ولكن لا تشعرون في البرزخ الحياة النعيم والعذاب يقع على الأرواح وقوعا أوليا ويلحق الأبدان من ذلك ومن جرائه ما يكون على سبيل التبع كما أنه في هذه الحياة الدنيا يقع النعيم والألم على الأجسام والأرواح تبع لها فالبرزخ عكسه فالبدن يناله ما يناله لكن على سبيل اتبع وفي الآخرة بعد البعث والنشور يقع الألم والعذاب والنعيم على الأبدان والأرواح على حد سواء كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم وهذا كمال النعيم يعني لو نظرت في هذه الدار في الحياة الدنيا أكثر ما يعتني به الناس ونعيم نعيم الأبدان بالأكل والشرب والنكاح والاستجمام وما إلى ذلك من النظر إلى الأماكن الجميلة ونحو ذلك فهذا كله نعيم للأبدان وإنما يكون نعيم الأرواح على سبيل التبع للأبدان في الآخرة يكون الكمال في النعيم أو العذاب حينما يقع على الأبدان والارواح على حد سواء. ولما كان العاقل لا يترك محبوبا إلا لتحصيل محبوب أعظم منه ذكر الله تبارك وتعالى أن من قتل في سبيله أنه يكون بهذه المثابة تكون له الحياة البرزخية. أفضل من هذه الحياة التي يعيشها في هذه الدنيا بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشهداء حيث إنهم في حالهم التي وصف صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في جوف طير خضر تعلق بأنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة وذكر فيه أن الله تبارك وتعالى يسألهم ماذا يشتهون ماذا يطلبون فيعاد ذلك عليهم ثلاثا فإذا رأوا أنه لا بد لهم من سؤال طلبوا أي يعادوا إلى هذه الدنيا ليقتلوا في سبيل الله ثانية هذا لما رأوا وشاهدوا من النعيم والجزاء الأوفى فذكر الله تبارك وتعالى هذا الجزاء من أجل حث النفوس وحضها على البذل في سبيله إذن هذا يدل على أن معيار الربح والخسارة في هذه الحياة الدنيا عند الناس ليس كالمعيار الذي عند الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول بتعزيتهم في يوم أحد ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اتخاذ شهداء بحد ذاته هذا مقصود لله تبارك وتعالى فيرفعهم بذلك ويحصل لهم من الأجور العظيمة المذكورة لمن قتل في سبيل الله فهذا في ميزان الله تبارك وتعالى ربح ومغنم ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قتل سبعون في المقاييس الدنيوية هذه خسارة فادحة لكن الله عز وجل ذكر من مقاصدي ذلك الذي وقع في يوم أحد قال ويتخذ منكم شهداء فهذه الأجسام أيها الأحبة وهذه النفوس إنما هي مطايا يسير بها السالكون إلى الآخرة بالعمل في مرضات الله عز وجل ولكن هذا حينما يكون العمل على وجه صحيح لأنه قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله فالقتل في سبيل الله لا بد أن يكون مستوفيا للشروط الصحيحة فمن ذلك أن يكون خالصا في جهاده مخلصا لا يكون جهاده رياء وسمعة أو حمية جاهلية أو نحو ذلك الرجل الذي كان يقاتل وأبلى بلاء شديدا فذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فتبعه رجل منهم في اليوم الثاني فأصابته جراحة شديدة فاستعجل الموت فوضع ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه يعني قتل نفسه وقال إنما كان يقاتل حمية لقومه تفوه بهذا ولم يشعر بمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتل شجاعة من يقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله قاتل المغنم فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن هذا هو الضابط في القصد والنية هذا بالإضافة إلى استقامة العمل أن يكون العمل في أصله مشروعا فكم من إنسان يظن انه يجاهد في سبيل الله وهو يفسد ويكون عبدا للشيطان منقادا له فيما يزينه له ويمليه عليه فيكون قتله وقتاله كل ذلك في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت وهذا لا بد معه من ان يكون العمل مشروعا ان يكون العمل على وجه صحيح يعني اذا كان الرجل الذي غل شملة وكان على رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشتغل بالخدمه يضع رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله ونحو ذلك على الدابه فقتل فقال الصحابه رضي الله عنهم هنيئا له بالجنه مات شهيدا قتل في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها لا لتسعر عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام شمله إذا كان هذا في شمله فكيف بالذي يخبط خط عشواء ويكون فعله فسادا في الأرض يعود ضرره وأثره على أهل الإسلام بل ربما كان قتله موجها إليهم فهذا من أعظم الفساد في الأرض وليس من الجهاد في سبيل الله إذن القضيه ليست مجرد نية أو حسن قصد أو دعوة يدعيها الإنسان أو اعتقاد يعتقده بل بد من تصحيح العمل فإذا صح العمل فلا شك أن القتل في سبيل الله يعتبر من الربح والغنيمة والمكاسب العظيمه بخلاف المقاييس والمعايير الدنيويه يعني اذا كان ايوب صلى الله عليه وسلم بقي مده طويله وهو في المرض يعاني ويكابد ابتلاء من الله قد يقول الانسان في المعايير الدنيويه نبي الناس احوج ما يكون اليه معافى يخالطهم ويدعوهم الى الله عز وجل لكن المعايير عند الله تختلف يبتلي احب الناس اليه ويرفعهم يوسف صلى الله عليه وسلم اخذ والقي في البئر قبل نبوته ثم بعد ذلك بيع بثمن بخس الكريم, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن بخس المعايير عند اهل الدنيا تختلف هؤلاء لا شان له عندهم شروه بثمن بخس لكن هل هذا ينقص منزلته عند الله تبارك وتعالى الجواب لا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمان بخص ما عرفوا قدره ثم يسترق هذه المدة الطويلة ثم يسجن هذه المدة الطويلة والناس أحوج ما يكونون إليه ومع ذلك يبقى على هذه الحال بعضهم يقول كان بين لقائه بأبيه وإلقائه بالبئر مدة تبلغ الأربعين سنة هذا لا يوجد دليل يثبته لكنك إذا حسبت المدد التي تقضت في أقل هي لا تقل عن عشرين سنة في أقل التقدير موسى صلى الله عليه وسلم يذهب قبل نبوته إلى مدين خائف يترقب ويبقى في أرض مدين يرعى الغنم عشر سنين في مهر امرأة قد يقول قائل الناس أحوج ما يكونون إلى دعوته ومخالطته وتربيته أنحو ذلك لا أن يبقى هذه المدة الطويله في صحراء مدين يرعى غنما على بضع امرأة يعني مهرا لها لكن المعايير عند الله تختلف قد لا يعرف الناس قدره ولكن قدره عند الله وافر وهذا يحمل ايها الاحبه على ان الانسان لا حاجه لان يتزين للناس بعمله ولا ان يظهر عمله ولا يتجمل به وانما يعمر ما بينه وبين الله تبارك وتعالى وان لم يعرفه الناس وان لم يعظم وان لم يكن بذي منزله عندهم قد لا يأتي الحشود لجنازته لا يأتي المعزون الكثر لتعزية من أصيب به من أهله ولكنه عند الله تبارك وتعالى له شأن عظيم فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه والسلام. لك الذي يكون سؤال أو إضافة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تمض من اللبن قال إن له لدى سمى فإذا فعل فحسن يكون ذلك سنة ولكنه لا يجب نعم. نعم. لا الآن هم في حياة برزخية أرواحهم في الجنة كما في هذه الآية وكما في الحديث الذي ذكرته آنفا والحافظ المنطيم رحمه الله يقول في النونية لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر رياني فتعلق بأنهار الجنة وأشجار الجنة تتنعم فيها قد يكون لهذه الأرواح اتصال بالأجسام هذا عالم غيبي لا نعرف كنها ولكننا نؤمن بما جاء بالنصوص في الآخرة يكون كمال النعيم ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقول يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة لأنه يرى منزله في الجنة ويأتيه من روح الجنة ونعيمها وأما الكافة فيقول رب لا تقم الساعة لأنه يفتح له نافذة في قبره إلى منزله في النار يرى منزله في النار ويرى النار ويفتح له نافذة إلى النار ويقول يا رب لا تقم الساعة يأتيه من فيحها وحرها نعم تفضل بالنسبة للشملة لباس يشتمل عليه الاثني البس وفيما يتعلق بالغريق والمبطون والحريق والهدم ونحو ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شهداء والمقصود أن لهم منازل الشهداء في الآخرة لكن لا يحكم لهم بالشهادة في الدنيا بمعنى أنهم لا يعاملون في الدنيا معاملة الشهداء الشهداء يدفنون بنغيري غير أن يغسلوا جراحهم ودمائهم لكن يزال عنهم الحديد واختلفوا في الصلاة على الشهداء فهذا بالنسبة للشهيد لكن فيما يتعلق بهؤلاء من المبطون والمطعون والهدم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى حوادث السيارات أنها شهادة أنه يدخل تحت الهدم أنه مثل الهدم نفس النتيجة ونفس الأثر ويرجع لهم ذلك ونسأل الله أن يرحم موت المسلمين فمثل هذا يكون لهم منازل الشهداء في الآخرة لكن لا تجري عليهم أحكام الشهيد في الدنيا طيب السلام عليكم